أربعة استمع إلى النص وقرأه ثم اكتبه في دفترك. الأعمال اليدوية منذ قديم الزمان اعتمد الإنسان على الأعمال اليدوية لتساعده طوال معيشته وتسهل عليه صعوبات الحياة اليومية. ويجب أن يتوفر الصبر في الصانع لأن هذه الأعمال تحتاج إلى وقت وجهد كبير في الماضي كانت تختلف الأعمال والحرف اليدوية حسب الأماكن وبمرور الزمان استطاعت الشعوب أن تعمل لنفسها حضارة وتراثا خاصا بها وبعدها تطورت الحرف اليدوية وتحولت إلى الصناعة فسهلت معيشة الإنسان بشكل كبير جدا رغم هذا التغير الكبير استطاعت معظم الشعوب أن تحافظ على ميراثها وثقافتها الشعبية